نعم مسلم ماشين نميل هريت نصيفان كيزي نسلم سيودي تعود العالم اكسسسيف لام حاول دي فيك هافكرو وحدي دوري غوي موت هنا في الاحباب ويدي تحيفير في الفراغ تمام انا له في رييه تفن في لي جرسنا في لي حمله وث انا حفرك يا سني في لي نورس ميراسيل اناي و انغوص في تمام في رييه سيوت سنان سيج مسلم من هليث في الصيفان زي انت لمسي و بتعوذ الغم اكسسيت لامن عربي بسمالة دي غليضة دي الحلا يتعطى في تسوس الميضة بتاولا الخيقة يرزلت سغيض سيسل سلا نسزل زرس يتفيد امتالا تكساسة كولي الصبيبي تلهيض ومكانني ذات الليضة متلا زياري تسيو ده سلامي سيدي مسلم لامي الهاري تضصي فام زياري سلامي سيو في تعاوذ غامك استلامي ثقبيلي قوخان موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى طورت سهاري ذلقادي يطفن كالسي وطفف مرشعلان <تصفيق> سي دي سيغزان فلاسا فيزيري مغان دغو سيقران وزيين ترييدي سباقل سنيزيقان وحضا ستخامر ديري تسيو دسلام السجة مسلم لم ينهاري تضصي فام يزير تسلام سيوبي تعاود غام اكساس ترامي تعرضي تذيق وقام يا غير مستري الجعالي من سن هنين السر وين بتفغتي لي من بينا شرواس كم العالي دم وانا بس انا ما بدي شو دي نسبيوني بس مراصة تسخمم دياريت سيوض السلام السجل مسلم لمل الهريت بصيفام يزيل السلام سيوضي تعاوض غام اكساس اطرام اتعرضي تذيكو